شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك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 اتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجَّةَ بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاج حجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَمْ بِهِ اللَّهِ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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نُزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 إِذْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلَّنَّ رَاكِدًا عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُ بِمَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آآياتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيصٍ فما أوتيتم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لمن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لمن يَشَاءُ الذكور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ من يَشَاءُ عَقِيمًا إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء عجاب أو يرسل رسولا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 مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور